أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا ا ي ة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر مستقر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 خ ش ع ن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ث ك أ ن ه م جراد م ن ت ش ر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير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 سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر إ ن ا مرسل ا ل ن ا ق ة ف ت ن ة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 أ م يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ د ه ى و أ م ر إ ن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إ ن ا كل شيء خلقناه بقدر وما أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة كلمح بالبصر ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ع ك م فهل من مدكر